بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح ابن عواد المغامسي يفتح معكم صفحات عطرة يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد والقرآن المجيد القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل تقديم فيصل بن جديان العتيبي تنثير ماجد بن راشد الدباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلات وسلام على النبي الأمين وآلhi والصحبه جميعا ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم محبتنا الكرام لحلقة جديدة من القول المؤصل في سورة المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المرامسي إمام وخطيب مسجد القبة بالمدينة المنورة في بداية الحلقة نرحب بفضيلته أهلا وسهلا بكم حياكم الله ستفيصل حي الله وإخوة جميعا وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق اللهم من قد توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين هذه الاتهامات الكثيرة التي تهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شأن الأقوام مع أنبيائهم يتهمونهم به مثل هذه التهم الحمد لله وبعد في قوله جل ذكر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله جل وعلا أم لهم إله غير الله كل هذا يناقش مسألة لما اعترض كفار قريش على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فذكر الله جل وعلا اتهاماتهم سواء القولية أو الفعلية أو منطوت عليه قلوبهم كما سيأتي ستحدث إجمالا عن هذه الآيات بما ينفع الناس بإذن الله قال استقل قائل فذكر أيها النبي الخاتم والرسول المجتبى فما أنت بنعمة ربك بما آتاك الله جل وعلا إياه من نعمة النبوة بكاهن ولا مجنون فنفى عنه الكهانة وهو ذلك الذي يرى الرأي من الجن فيؤتيه الكلمة فيقولها على هيئة كلمات ذات فواصل يغلب عليها السجع تقع في قلب صاحبها دون أن تحمل من الحقيقة شيء والجنون قيل إنه تخبط الشيطان وقيل غير ذلك وهو أولى لأنه لا يمكن حصر الجنون في شيء واحد والشعر معروف وقد كانت العرب تتفاخر به ولها أسواقها المعروفة يقول حسان سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجنة مع عكاضي مع والمقصود نفي هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان علو مقامه فقال الله جل وعلا فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فنفى الكهنة بكاهن أداة النفي ما ونفى الجنون بأداة النفيلة ونفى الشعر بقوله جل وعلا أم يقولون شاعر فأم كما أنها للإضراب إلا أنها كذلك للاستفهام الإنكاري يبقى مسألة قبل أن نتحدث عن ريب المنون وهي قضية أن الله جل وعلا لم يذكر في هذه الآيات السبب في مدافعته عن نبيه لم يذكر لما ليس النبي بكاهن ولم ولي ليس النبي بمجنون والدليل على أنه ليس بشاهر وأجمل ما قيل في هذا أن النظر في حاله صلى الله عليه وسلم كفيل بأن يدفع عنه تهمة الكهانة وتهمة الجنون وتهمة الشعر فليست حال حال الشعراء الذين يخوضون في كل واد ولا في الكهانة الذين يكذبون على الله ولا المجنون الذي لا يدري ما يصنع بل إن منتهى الكمال البشري كان في شخصي صلوات الله وسلامه عليه وهذا أغنت عنه آية أو لفظ فما أنت بنعمة ربك قال الله جل وعلا أم يقولون شاعر نتربص به ننتظر به ريب المنون ريب المنون تحتمل أمرين الموت نفسه أو الدهر. وبكل جاء في لغة العرب قال ابو ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بنافع من يجزع وهذا المعنى على أن الريب المنون هو الموت نفسه لكن الأغلب في استعمال لغة العرب أن ينصرف إلى حوادث الدهر قال الأعشاء صدت فريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصل أن رأت رجلا أعشاء ضر به ريب المنون ودهر مفند خبر فقوله ريب المنون أي حوادث الدهر قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم وإنما يسمى العقل حلما لأنه يمنع صاحبه من هيجان الغضب وبعض أهل التفسير يرى أنه لا يمكن حملها على العقل إنما تحمل على الذهن لأنهم لو كانوا ذوي عقل لما كفروا بالله جل وعلا وهذا معنا جيد أم تأمرهم أحلامهم بهذا أمهم هم قوم طاغون أي أن الحق أنهم قوم غلب عليهم الطغيان ومجاوزت الحد أمهم هم قوم طاغون أم يقولون تقولها أي ننسب القرآن يعني ينسبون القرآن إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يكفي في دفعه أنه لو كان الأمر كذلك يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقوله لكان بمقدورهم هم أن يصنعوه فهو فرد وهم أفراد هم جماعات هم أمم لكن الله جل وعلا كما هو معلوم تحداهم بالقرآن تحداهم بآية تحداهم بصورة ثم بين جل وعلا في آية تقطع الأطماع قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال الله جل وعلا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون لذلك قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وهذا من آيات التحدي أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون تحتمل يحتمل قول الله جل وعلا أم خلق من غير شيء احتمالات عدة منها يكون المراد أم خلق من غير شيء يعني ليس من التنازل ليس آبا من آباء وأمهات لأنهم كل جماد فالجماد لا يتنازل كل شيء مخلوق لوحده لما كان الجماد غير مكلف أصبحوا لو كانوا هم خلقوا هكذا من غير تناسل لكانوا غير مكلفين فمن حقهم أن يعترضوا على هذا النبي الذي يطالبهم بالعبادة لكنهم يرون أنفسهم أن خلقوا متناسلين كما أنهم قد يقال إن من معنى مخلقوا من غير شيء يخلقوا لغير شيء وهذا يعني يدفعه أن الله جل وعلا منزه عن العبث فالله جل وعلا حكيم أم خلق من غير شيء بل خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله أم هم الخالقون وهم يقرون أنهم ليسوا بخالقين أم خلق السماوات والأرض هل لهم لديهم قدرة لديهم سلطان أن يكونوا قد خلقوا السماوات والأرض وهذا هم يدفعونه بأنفسهم لذلك قال الله بل لا يقنون أي لو كانوا يقين حق هم يعلمون أنهم لم يخلقوا السماوات والأرض لعبدوا من خلق السماوات والأرض جل وعلا وحده أم عندهم خزائن ربك نلحظ هنا في الطور قال أم عندهم خزائن ربك في صاد قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب الفرق بين الحالين أن قلنا في أول اللقاءات في تفسير سورة الطور أن سورة الطور الأصل فيها العذاب فلهذا حذبة الرحمة هنا أم عندهم خزائن ربك على أن عند هنا ليست عند المكانية المعروفة أما عند هنا بمعنى الملك عند هنا بمعنى الملك أي المعنى أم لهم خزائن ربك ونظيره في القرآن وعنده مفاتح الغيب أي يملك مفاتح الغيب أم عندهم خزائن ربك أمهم هم المسيطرون فلما نفى عنهم أن يكونوا ذوي قدرة على السماوات والأرض والسيطرة على رحمة الله جل وعلا نفى عنهم أن يكون لديهم طريق يعلمون به أين رحمة الله فقال أم لهم سلم أي مرقى يرتقون عليه يستمعون فيه يفقهون من خلاله يعلمون من منه أن تبارك وتعالى لم يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين السلطان هنا بمعنى الحجة أن يأتي مستمعهم بحجة تثبت أنه بلغه أن الله جل وعلا لم يبعث هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أم له البنات ولكم البنون هذا ذكر لما تجرؤ به على الله نسبوا إلى الله جل وعلا الولد ثم زادوا الأمر شناعة أن نسب إليه أقل الحظ وهو البنات فهم يتبرؤون من البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكوا على هول أم يدسوا الترابي ساء ما يحكمون فقال الله جل وعلا أمله البنات ولكم البنون ثم أتى إلى إضراب آخر أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون هل يمنعهم من قبولك نبيا يصدقون بما تقول ويعبدون الله جل وعلا وحده خوفهم من دفع أجر لك وأنت على يقين أنك لا تطلبهم أجرا على دعوتك إياهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ونحن نلحظ أن كل ما سلف منتفن أم عندهم الغيب فهم يكتبون عندهم الغيب بمعنى لهم الغيب بمعنى أنهم اطلعوا على الغيب فهم يكتبون ما تقوله لهم ويعلمون أنه لا يوافق ما يخفونه وقطعا ليس لهم من الغيب شيء أم يريدون كيدا هذا انتقال انتقال إلى ماذا انتقال إلى النوايا فالحديث في الأول كان إنكار على الأفعال على الأقوال فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون كل هذا في الأقوال والأفعال أما الكيد شيء يضمرونه في أنفسهم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أي أن كيدهم سيكون وبالا عليهم متى تجلى أن كيدهم وبال عليهم في معركة بدر معركة بدر سماها الله جل وعلا فرقان فيها إذ محل حالهم وانقلب عليهم كيدهم قال جل وعلا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالأول قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر حرف أم هنا ورد في هذه السورة إلى هنا إلى قوله جل وعلا أم يريدون كيدا خمسة عشر مرة م. كم مرة خمسة عشر مرة قال جل وعلا فيها فالذين كفروا هم المكيدون قلنا متى وقع هذا وقع في بدر بدر وقعت في السنة الخامس عشر من البعثة أي بعد أن تم له صلى الله عليه وسلم خمسة عشر عاما لأنه باتفاق ياري التاريخ بدر كانت في السنة الثانية من الإجراء والهجرة كانت على رأس ثلاثة عشر سنة من البعث فبعد خمسة عشر عاما من تكذيبهم إياه نكل بهم في بدر هذا ممكن أن يعني يقبل من هذا التوافق وإن كنت أنا لا أؤمن بلغة الأرقام لكن هذا التوافق حسن الاتفاة منه أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله قطعا ليس لهم إله غير الله فنزه الله جل وعلا ذاته العلية بقوله سبحان الله عما أشيكون ما سلف كله بيان أن كل حجة يمكن أن يتمسك بها أهل الإشراك فهي باطلة لا تقوم على أصل ولا تثبت على قرار ولهذا نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن إشراك هؤلاء القوم به أم لهم إله غير الله والجواب قطعا لا فإذا كان ليس لهم إله غير الله حقا فوجب أن لا تصرف العبادة إلا إليه سبحانه وتعالى هذه الآيات القصيرة الكلمات ذات فواصل متقاربة تقع في القلب موقع عظيم قد مر معنا أن جبير بن مطعم لما سمعها كاد قلبه أن يطيق. وأعظم ما ختمت به أن نزه الله جل وعلا ذاته العلية سبحان الله عما أشيكون أما ما بعدها وإن يروا من السماع ساقطا إلى قوله جل ذكره في خاتمة السورة ومن الليل فسبحوا إدبار النجوم فهذا احتمل معناهم سيأتي تفصيلهم قضية السبب في كونهم ضلوا سواء السبيل والمطلب من رسولنا صلى الله عليه وسلم حال رؤيته صنيعهم هذا والعلم عند الله بمشيئة الله تعالى سوف نستكمل التفصيل في آخر هذه السورة سورة الطور في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى شكرا لكم فضل الشيخ كما نشكر الإخوة المستمعين الكرام أن كانوا معنا في هذه الحلقة حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل ضيف البرنامج فضيله الشيخ صالح ابن عواد المغامسي البرنامج من تقديم فيصل ابن جغيان العتيبي تنفيذ ماجد ابن راشد الدباس